بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد وما ولا انتم عابدون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 غنا عنه ماله وما كسب سيأكل ناراً ذات لهب وامرأته حَم ما لك الحطب حبل من مشد